بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه عجمعين أما بعد إن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه العمل وكل قوم كل فرقاه وكل أمه وكل طائفة لها عقيدة إما أن تكون عقيدة صحيحة وإما أن تكون عقيدة باطلة فإذا كانت العقيدة صحيحة ومستقيمة صارت الأعمال كلها صحيحة ومستقيمة وإذا لأن ما بن على حق فوحق وإذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعمال كلها تكون فاسدة لأن ما بني على الباطل فهو باطل ومن ثم فإن الرسل عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأون دعوتهم لأممهم أنهم يبدأون بالعقيدة وإصلاحها فإذا صلحت العقيدة أمروهم بالعبادة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 قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه قال تعالى وما أمروا إلا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فالرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون مع قومهم لإصلاح العقيدة كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويلبثون مع أمامهم المدد الطويلة اصلحون العقيدة ثم إذا صلحت العقيدة أمروهم ببقية لأنهم يبنون الأساس أولا ويعتنون به ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وقد سار على ما سار عليه إخوانه من المرسلين فأول ما دعا قومه إلى إصلاح العقيدة فبقي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى إصلاح العقيدة ينهى عن الشرك ويأمر بالتوحيد ثم بعد ذلك أمره الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله إلى أن استقام هذا الدين وصار مبنيا على عقيدة صافية سليمة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وقضى صلى الله عليه وسلم على أشام المشركين وهدمها وأزالها وبقي التوحيد الخالص لله عز وجل ولما أرسل معاذا رضي الله عنه إلى أهل اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فأول ما أصاه به أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تأتي الصلاة والزكاة بعد ذلك مما يدل على أن الصلاة والزكاة لا ينفعان ولا يصحان مع فساد العقيدة وسار على ذلك خلفاؤه وسار على ذلك الأئمة من بعده كلهم يعتنون بالعقيدة ويصححونها عند الناس ويدعون إلى الله عز وجل على ضوئها وكل دعوة لا تقوم على إصلاح العقيدة أولاً وقبل كل شيء فأي دعوة فاشلة لا تؤدي نتيجة ولا تثمر ثمراً والعقايد مختلفة كل له عقيدة يدين بها وهذه العقايد مبنية على أصول تكون فاسدة أو تكون صحيحة والقبوريون اليوم يبنون عقيدتهم على التقليد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباء أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون فمبنى عقيدتهم على التقليد الأعمى وعلى الحكايات وعلى القصص وعلى المنامات والمرائي المنامية هذا وصول عقيدة القبورين ومن سبقهم من المشركين تقليد الأعمى عقيدة الجهمية مأخولة عن اليهود كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المقدمة الحموية وغيرها وعقيبة المعتزلة والأشاعر والما تريدية عن علماء الكلام علماء المنطق والجدل من الجوهر والجسم والعرض والعرض وغير ذلك من المقدمات والنتائج الجدلية هذا مبنى عقيدتهم وعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الكتاب والسنة مصابرها كتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع المسلمين وما عليه صدر به الأمة والسلف الصالح هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على مصادر صحيحة لا يتطرق إليها خلل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة وأئمتها فالقرآن مملوء ببيان العقيدة والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه مملوء من ذكر أسماء الله وصفاته مملوء من إثبات الكمال لله من إثبات صفات الكمال لله ونفي النقائص والعلوب عن الله هذا آل كله في القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية مملوعة بما في القرآن الكريم فعقيدتنا مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات نثبته لله وما نزه الله نفسه عنه ونفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا ننفيه عن الله جل وعلا مخالفين بذلك للمعطلة الذين ينفون الأسمى والصفات مخالفين بذلك للممثلة الذين يشبهون الله جل وعلا بخلقه على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على حد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض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 تثبت لله التوحيد وتنفي عنه الشرك تثبت لله صفات الكمان والجلال وتنفي عن الله النقائص والعيوب ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في سنة الفجر وفي ركعته الطواف إما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنجل إلينا وما أنجل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيشا وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا في توحيد الربوبية ويقرأ في الرتعة الثانية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 وإفراد الله جل وعلا في العبادة أو يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخرها وهذه في توحيد الولوهية والعبادة ويقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات ليعلم الناس هذه العقيدة وليتذكرها ويدكر بها المسلم ويتخذ هذا سنة من بعده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه الآيات وهذه السور التي تتضمن التوحيد بنوعيه توحيد الرجوبية والأسمى والصفات توحيد العبادة والإلهية حتى ينطلق المسلم من هذه العقيدة في أموره وعباداته وتصرفاته هذا مصدر أو مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة وتلك مصادر المخالفين لهم هذه العقيدة مبنية على أصول بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله قال أخبرني عن الإيمان والإيمان هو التوحيد قال أخبرني عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فذكر أن الإيمان يتكون من ستة أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره هذه أصول عقيدة أهل السنة والجماعة وأصلها وأساسها الإيمان بالله جل وعلا فهذه هي العقيدة الصحيحة السليمة المستقيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ويجاهد عليها ويعلمها لأصحابه عقيدة التي ورثها المسلمون عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وورثوها لمن بعدهم فهي عقيدتهم التي يعيشون عليها ويتمسكون بها ويدعون إليها ويجاهدون عليها من خالفها فهي الأساس وهي القاعدة قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهِ مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم هذا هو الدين وهذه هي العقيدة وهذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يتعلم هذه العقيدة وأن يعرفها وأن يعتقدها ويدين لله سبحانه وتعالى بها فنحن نثبت عقيدتنا على ضوء كتاب الله لا على ضوء الخرافات أو تقليد الأعمال الآبى والجدات والأجداد والجدات ولا على المنامات والحكايات ولا على الجدليات والمنطقيات وإنما نبني عقيدتنا على هذه المصادر العظيمة نتلقى عقيدتنا من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وما عليه الأئمة هذه عقيدة المسلمين خلفا عن سلف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالذي يخالف هذه العقيدة هالك كما قال صلى الله عليه وسلم فرقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة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 تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو المنهج السليم الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا فيه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذه هي العقيدة التي تجمع القلوب وتوحد الأمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأبدون هذه هي العقيدة التي تؤلف بين الناس تجمع القلوب وتوحد الأمة أما من يقول إن العقيدة أو ذكر أو التفريق بين العقائد هذا يفرق الناس يترك الناس على عقائدهم لا تتكلموا في العقائد تنفرون الناس هكذا يقول بعضهم يريد بذلك أننا لا ندعو إلى الله وإن دعونا باسم الدعوة فإننا لا نتعرض للعقيدة يا سبحان الله كيف تكون دعوة بدون عقيدة لا بد من البداء بالعقيدة وإصلاح العقيدة لأن الأمة والإصلاح لابد أن يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة ما فرق الناس إلا العقائد الباطلة إلا المذاهب المنحرفة إلا الآراء الفاسدة هذا الذي فرق الناس والتوحيد الصحيح والعقيدة السليمة هي التي تجمع الناس هي التي جمعت بين الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الأعجم مع العربي جمعت الأسود مع الأبيض جمعت الشرق مع الغربي جمعت الأمم والشعوب على عقيدة واحدة هي التي جمعت فكيف يقال أن العقيدة تفرق العقيدة تجمع كما قال سبحانه وتعالى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 جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت بين العرب والعجم ولمت الشمل قال الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في الآيات فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بدلا إن كانوا أعدى متقاتلين أصبحوا إخوانا متحابين لهذه العقيدة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نترك عقيدتنا تضمحل وتزول وتغطي عليها الأفكار والآراء والمذاهب والنحة للباطلة لا بد من كشفها ولا بد من بيانها رضي من رضي وسخط من سخط نحن لا نبالي نحن لا نريد جمع الناس على باطل وإنما نجمعهم على حق ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها فأي دعوة وأي إصلاح لا ينبني على العقيدة ولا يعالج العقيدة فإنها دعوة فاشلة وإفساد وليس بإصلاح هذا ما يجب على المسلم أن يعرفه ومن هنا يتعين على المسلمين أن يعتنوا بكتب العقيدة الصحيحة أن يعتنوا بها حفظاً وتعلماً وتعليماً ونشراً بين الناس حتى تحيا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا بعدي كتاب الله وسنة فإذا تناسينا ذلك وأردنا الاجتماع والتآلف على غير العقيدة فإن هذا مجهود ضايع ولا تجتمع القلوب إلا بالعقيدة الصحيحة المأخوذة من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت حينما تقول للناس قال الله كذا وكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فإنهم يقتنعون أما إذا قلت قال هلان كذا وقال هلان كذا فإن الناس لا يقتنعون ولا يجتمعون لا يجمعهم إلا إلا قال الله قال رسوله هكذا يجتمع المسلمون على عقيدة موحدة صافية العقيدة التي فركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصان بها هي عقيدة التوحيد هي عقيدة الإسلام هي الإيمان بالله عز وجل ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً رسولاً ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثًا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تناصحوا من والله الله امركم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تناصحوا من والله الله امركم وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه الثلاث التي اوصا بها النبي صلى الله عليه وسلم ان نجتمع على كتاب الله أن نجتمع على كتاب الله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا لأن عبادة الله وحده هي التي تجمع المسلمين وتؤاخي بين قلوبهم يكون ربهم واحدا ومعبودهم واحدا فكيف بمن يعبد فلانا وعلانا يعبد الحسن ولا يعبد الحسين وهل يعبد عبدالقادر وهل يعبد الشمس وهل يعبد القمر وهل يعبد يعبد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 وهذه دعوتنا وهذه سنة نبينا بعد كتاب ربنا هذا منهجنا وهذه سيرتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة وأن يعيدنا وإياكم من شر الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم جعل الله ذلك في ميزان حسناته فضيلة الشيخ حسن الله إليك هناك منجموعة من الأسئلة السؤال الأول يقول السائل هناك من يزهد في تعلم التوحيد ويرى أن الناس موحدين وفي بلاد التوحيد ولا يحتاجون إلى تعليم ذلك فما رأي فضيلةكم أظننا لو سألنا هذا القائل فقلنا له ما هو التوحيد عرفه لنا ما استطاع يعرّفه؟ لو قلنا له كم أركان الإيمان وأركان الإسلام وما هو الإحسان ما استطاع لنا أن يبين ذلك؟ وهو يقول على التوحيد كيف يكون على التوحيد وهو لا يعرف التوحيد؟ لو سألناه ما هو الشرك وما هي أنواعه وما الذي يخرج من المله من الذي لا يخرج من الملة وما هو النفاق وما هي أنواعه ما استطاع أن يجيبنا وهو يقول نحن موحدون يعني موحدون بالكلام فقط فهذا الذي يقول هذه المقالة يجهل التوحيد إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جهده وتعبه سدى لأنه أخذ ثلاث عشرة سنة في مكة ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو إلى التوحيد يدعو إلى التوحيد وهذا يقول نحن نعرف التوحيد ولا نحتاج إلى دعوة نوح عليه السلام كم بقي يدعو إلى التوحيد أليس بقي ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى التوحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون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 أنت تعرف التوحيد علشان من أجل أن تقول نحن موحدون التوحيد ما هو الأمر السهم التوحيد يحتاج إلى أهمية ويحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى معرفة ما يففي أن تقول أنا موحد وأنت لا تعرف ما هو التوحيد وما هي نواقضة وما هي مبطلات التوحيد كيف تقول هذا وأنت لا تعرف هل أنت أقوى توحيدا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال في دعائه قال في دعائه واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من خاف على نفسه من الشرك وهذا القائل يأمن على نفسه من الشرك ويقول أنا, أنا موحد أما يتق الله سبحانه وتعالى فهذا إما جاهل وإما أنه مضلل يريد أن يصرف الناس عن تعلم العقيدة الصحيحة نعم أحسن الله إليك يقول السائل ما هو مصير وحكم عوام الرافضة والصوفية مصيرهم وحكمهم إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم وهو الذي سيتولى جزاهم نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل يعدر المسلمين من الغرب بجهل إذا كانت عقيدتهم فاسدة علما بأنه لا يوجد علماء في الغرب لا يعدر بالجهل من يجد من يعلمه ومن يبين له والعلماء منتشرون ولله الحمد في الغرب وفي الشرق ووسائل الإعلام ولله الحمد تبث الدعوة لله وتبين العقيدة الصحيحة وتنهى عن الشرك وعن مفسدات العقيدة وكذلك في الكتب المنتشرة ولم يبقى عذر أقام الله الحجة على أهل الأرض لم يبقى لهم عذر إلا من كان منقطعا لا يصل إليه شيء ولا يسمع شيئا ولا يقرأ شيئا هذا نادر والنادر لا حكم له نعم أحسن الله إليك هذا السائل يقول أعتزم القيامة بالعمرة ولكن ماذا أعمل في السعي هل السعي الموجود يقوم عقن فيه أو أنتظر حتى ينتهي القديم الحل هو فلمها الأخيرة انتظر حتى ينتهي المشروع ثم بعد ذلك تعتمر إن شاء الله العمرها الصحيحة نعم هذا السائل يسأل يقول ما رأيك في من يقول الفرق القديمة كالخوارج والمعتزلة وغيرها اندثرت وانتهت فلا داعي للحديث عنها وتضيع الوقت في الكلام عنها ويضاعف حديث الاشتراك هذا كذاب, هذا كذاب. الفرق من قرضت موجودة المعتزلة موجودون الجهمية موجودون وينادون بأعلى ألسنتهم والقبورية موجودة عباد القبور كل الفرق كل الضلال موجودون وكتبهم موجودة وتطبع الآن وتوزع وتنشر فكيف يقول هذا إنهم لا وجود لهم هذا إما أنه جاهل مركب وإما أنه مظلل يريد أن يصرف الناس ويدمج الفرق كلها بعضها مع بعض دون تمييز من هو على الحق ومن هو على الباطل هذه دعوة موجودة الآن يقولون لا تفرقوا بين الناس يكفي اسم مسلم يكفي إلى دار أنه مسلم فقط ولو عبد غير الله ولو دبح لغير الله ولو ترك الصلاة ترك أوامر الدين يفهي أنه مسلم فقط يتسمى بالإسلام قال لمنعب باطل وهدان ولا نلتبت إليه لا يحفظ تسمي بالإسلام لا بد من تحقيق الإسلام قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ما يكفي اسم الإسلام لابد من حقيقة نعم أحسن الله عليكم هذا سائل يقول ما حكم من ترك فرضا من فروض الصلاة كان يقول اليوم لن أصلي صلاة الفجر ومن ثم يصلي ما بعدها فهو ترك صلاة الفجر متعمدا فهو فهل هو كافر نعم من ترك صلاة متعمدا فهو كافر يجب عليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد إنما يُعذر من كان نائما غلبه النوم أو ناسيا قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولم يقل من تركها متعمدا فليصلها من تركها متعمدا يكفر ولو صلاة واحدة ولهذا جاء في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وفواتها هو خروج وقتها خروج وقتها لم يصلي في الوقت متعمدا أما إذا كان غير متعمد فهذا يعذر لكن عليه أن يقضي الصلاة نعم أحسن الله عليكم هذا سائل يقول سماحة الوالد الشيخ صالح اشهد الله على حبكم في الله يقول للأسف مشاهد في بعض الصحف بعض الكتاب يهونون من شأن التوحيد والعقيدة فما تنسيهكم حفظكم الله سمعتم الكلام عن هذا سمعتم أن هناك دعوة قائمة تهوين من أمر العقيدة والتهوين من عقيدة التوحيد والدعوة إلى اندماج الناس كلهم سوى يكفي تحت مظلة كلمة مسلم ولو لم يصلوا ولو لم يعمل شيء من أعمال الدين ولو دعا غير الله ولو ذبح لغير الله ولو استغاش بالموتى والقبور يكفي إذا قالنا مسلم نعم هذا سائل يسأل يقول أنا خرج مني أثناء النوم مذي أو مني فقمت لصلاة الجمعة وأنا لم أعرف أنه قد خرج مني المذي أو المني إلا بعد صلاة العصر وذلك عندما عثرت على أثر منه فما العمل, فما العمل الآن يا شيخ من خرج منه شيء ورنايم هذا احتلام إذا خرج منه شيء وجد بللا في خيابه على جسمه بعد الاستيقاظ فهذا احتلام عليه أن يغتسل للجنابة ويتوضى ويصلي أما إذا كان ما درى إلا عبد أو بعد ما صلى العصر صلى الجمعة وصلى العصر ولا تنبه إلا بعد العصر هذا يغتسل في الحال ويعيد صلاة الجمعة يعيدها ظهرا يصلي الظهر ويصلي العصر قضاءا نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الرقعة الأولى من صلاة المغرب بصورة الكافرون وفي الرقعة الثانية بصورة الإخلاص نعم كذلك راتبة المغرب التي بعدها كان يقرأ بهاتين السورتين أحيانا يعني نهب دائما لكن في الغالب نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما التدرج الذي يتدرجه طالب العلم في تعلمه علم العقيدة والتوحيد هذا إن كان منتظماً في الدراسة النظامية في المدارس يقرأ المقررات مقررات التوحيد والفقه والحديث والتفسير وعلم اللغة العربية يقرأ المقررات ويفهمها وفيها التوحيد أما إن كان يقرأ في المساجد على أيض العلماء فإن المدرس والعالم الذي يقرأ عليه يوجهه إلى الكتاب المناسب له ويقرأ في المختصرات يقرأ في الكتب المختصرة والرسائل القصيرة ثم يتدرج منها شيئا فشيئا نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما حكم لبس بدلات أبياضية لللاعبين الكفار الموجود فيها أساميه لا لا تحمل اسم كابر لا تلبس لباس كتوب عليه اسم كابر لأن هذا تعظيم للكابر أو تلبس لباسا فيه صورة لا تلبس صورة تحمل الصورة على ظهرك أو, أو على صدرك لا تحمل الصورة في ملابسك ولا تحمل اسم الكافر على ملابسك بل المسلم إذا كتب اسمه من باب والغلو لا يجوز هذا فكيف بالكافر؟ نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما رأي فضيلتكم في من لا يعترف بعلماء هذه البلاد وينتقص منهم ويصفهم بما لا ينبغي فما توجيهكم فضيلة الشيخ علماء هذه البلاد ولله الحمد علماء عقيدة وعلماء دعوة وعلماء حق فإن كان ينتقد شيئا منهم فليبين ما, ما ينتقد أما أنه يعاديهم من باب الهوى من باب الهوى ومن باب أنهم علماء فوحيد وعلماء عقيدة فهذا معاداته لهم جليل على, على فساد قلبه لأنه لا يعادي أهل الخير إلا أهل الشرف نعم أحسن الله إليكم فضيفة الشيخ هناك بعض الناس يقولون الدين بالقلب ولا يحسنون الظاهر كان يحلق القزع ويقول أهم شيء القلب كما تقول لهم هذا كذب هذا تناقض لو كان القلب فيه دين صلح الظاهر صلاح الظاهر جليل على صلاح القلب فساد الظاهر جليل على فساد القلب نحن ما نعلم ما في القلوب لا يعلمه إلا الله لكن نحن نحكم على الظاهر المستقيم المتبع للسنة المتظاهر بالسنة هذا نحسن به الظن وأما المستاثر فهذا نسيء به الظن ولو كان يقول قلبي إن فيه إيمان وفيه. هذا عند الله جل وعلا نحن نحكم على الظاهر من أظهر لنا الخير قبلناه ومن أظهر لنا الشر فركناه نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول قفل توفي وهو يبلغ من العمر إحلي عشر سنة ووالديه لم يهتموا بتعليمه الصلاة هل يحاسب عن الصلاة وهو لم يبلغ الحلم طفل طفل يبلغ الحادي عشر من العمر ووالديه لم يهتموا بتعليمه الصلاة أولا والدائهم مسؤولان أمام الله سبحانه عن أدم توجيه وتعليمه ثانيا هو إذا كان قد بلغ السلام على البلغ إذا كان قد بلغ الحلم وترك الصلاة متعمداً ويرى المسلمين يصلون يسمع الأزان فهو كذا أما إذا كان تركها غير متعمد ولا درى أو يعيش في بلد بعيد عن بلاد الإسلام فهذا أمره إلى الله أمره إلى الله نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ يقول في بلادنا يحاربوننا إذا التزم أحدنا بالسنة كإطلاق اللحية والتشبه بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنضطر لحلق اللحى وان لا لنا اضرار ش... والا تحدث لنا اضرار شديده كما توجيه سمحتكم لا يجوز لكم حلق اللحى لانه معصيه لكن عليكم بالصبر اصبروا على ما ينالكم من الاذى عليكم بالصبر والتمسك بدينكم ولو نالكم ما نالكم من الاذى نعم ولا تتنازلوا عن شيء من دينكم من اجل السلامه من الاذى اصبروا على الاذى وانتم على اجر نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول يغتر كثير من الناس بالكثرة ويرى أنها دليل على الحق لأن الناس لا يجتمعون على باطل فما توجيهكم حفظكم الله هذا يرده القرآن الكريم قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الكثرة ما تجل على الحق قد تكون على ضلال أما إذا كانت على حق اجتمع حق وكثرة طيب لكن إذا وجد كثرة بدون حق فلا قيمة لها كما أن القلة لا تضر إذا كانت على حق فالقليلون إذا كانوا على حق خير من الكثيرين الذين هم على الباب فالعبرة بالوجود الحق ليست العبرة بالكثرة والقلة العبرة بوجود الحق وعدم وجوده نعم فأحسن الله إليكم هذا السائل يقول ما حكم العيش والعمل في بلاد الكفار سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت مع أن من أهلها مسلمون الواجب على المسلم الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إذا قدر وإذا لم يقدر فإنه يتمسك بدينه يصبر على ما يناله لسبب دينه يصبر على ذلك إلى أن يأتي الله له بالفرج لا بد من التمسك بالدين في بلاد الكفار وفي غيرها نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما حكم الدعوة إلى حوال الحضارات والأديان المختلفة إذا كان القصد منه إظهار ما عند المسلمين من الخير وأن دينهم دين الخير وأنه هو الدين الصحيح وما عداه فهو باطل من أجل أن يترك الكفر ويدخلوا في الإسلام هذا من باب الدعوة الله أما إذا كان القصد من ذلك التسوية بين الأديان ودمج الإسلام مع نديانه الكافرة هذا لا يجوز هذا حوار باطل ولا يجوز نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم القبرة الأخذ بالقبرة حديث الأخذ بالقبرة الأخذ من اللحية ما يجوز الحديث هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا يتعلقون به ما صحيح. بل ولا حسن حديث ضعيف لا يحتج به ولا حديث الصحيحة الصريحة تدل على إعفاء اللحية وعلى إرسالها وإرفائها وتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا بأنها تنظف وتطيب وأما أن قص منها أو يزال منها شيء هذا لا يجوز استبغ بالسواد حرام لا يجوز استبغ تغيير الشيء بغير السواد بالحنة بالكتم بالألوان غير السواد الخالص نعم يقول السائل ما حكم تصوير الأطفال الصغار على فدو الجوال تصوير لا يجوز في أي وسيلة لا بالفدو ولا بغيره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين أوليه صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار فلا يجوز التصوير إلا عند الضرورة لأجل بطاقة الشخصية أو جواز السفر فهذه إلا جوز التصوير ما هو حب للصورة ولا للتصوير إنما لأجل الضرورة فقط أما التصوير للذكريات التصوير للفن كلها حرام ولا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تعليق الصور عشد في على الجدران هي خطورة يؤولي للشرك في المستقبل نعم أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ نشكر من عالي الشيخ الصالح من فوزان الفوزان حضوره هذه المحاضرة وتفضله بإلقائها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يجعله أجرا ونطوبة له ولذريته صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين مع تحيات إخوانكم في موقع التوحيد التوحيد.net والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته